بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذل قوم كمير قابل أي لو كنتم تظلمون جعلوا أصابعهم في آبانهم واسترشوا في وجَعَلَ الْقُمَرُ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا والله جميل وَرَبَّاهُ جَلَّ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَائِفٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلَ فِجَادٍ وَمَكَرُوا مَكْرًا فَتَرَا وقد اظن وكان What? What? Rop, pijam,